عن عبد الله بن حارث بن جزء أنه قال ما رأيت احدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم